أنا عايز أكلمكم النهاردة عن الكتاب المقدس. ما هو الكتاب المقدس؟ الكتاب المقدس هو كلام الله وبالنسبة للأمبياء هو وحي من الله. لذلك فكل كلمة من الكتاب المقدس هي أمر من الله وحكم منه لا يمكن أن يخالفه. فالإنجيل هو أحكام من الله وينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. كلام الله كما يقول هو روح وحياة نفهم روح الوصية ونجعل الوصية حياة لنا حياتنا نابعة من الإنجيل والإنجيل يرينا كيف نسلك ويرينا ماذا نعتقد أي أن العقيدة صادرة من الإنجيل زمان كانوا بيقولوا الناموس الناموس الأنبياء يعني كلمة ناموس كلمة ناموس جيم من كلمة نوموس يعني قانون أو شريعة، فالنموس يعني القانون أو الشريعة. والكتب زمان كان من ضمن ألقابهم أنهم معلمو الناموس، يعني هم اللي بيشرحوا العقيدة للناس. وكان الكاتب يكتب بحرص شديد جدا كل كلمة وبطريقة خاصة يعني مشتهر ولأنهم من الشريعة قيل عنهم أنهم جلسوا على كرسي موسى يعني على كرسي التعليم وداود النبي يقول ناموسك هو درسي وناموسك هو طلاوة عزاتنا هي أيضا من الإنجيل وتداريبنا الروحية هي من الإنجيل ومحاسبتنا لأنفسنا هي حسب وصايا الإنجيل فالكتاب ينير الطريق أمامنا ولذلك نقول سراج لرجلي كلامك ونور للسبيل ونقول وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعض ولذلك لما نقرأ الإنجيل نضيء شمعتين من يمين وشمال إشارة إلى نور الوصية وإنها سراج لنا من أهمية الإنجيل أنه ترجم إلى جميع اللغات عشان كل شعب في أي بلد يقدر يعرف وصية ربنا ويلتزم بها لما نجي نقرأ الإنجيل بتسبقه أوشية أوشية عن صلاة ورفع بخور أيضا ويقول الكاهن اجعلنا مستحقين أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة وتلباثك الدسين يعني مجرد سماع الإنجيل يحتاج إلى استحقاق من هيبة الإنجيل ومن والشماس يقول قفوا بخوف من الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس كل هذا يدل على مدى الاحترام للإنجيل قفوا بخوف من الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس والشعب كله يخف احتراما للإنجيل ورئيس الكهنة يخلع تاجه من على رأسه احتراما للإنجيل وكل الأثقفة كده وقراءة الإنجيل لها بخور خاص والذي يحدث إن ما قراءة الإنجيل الكهنة يقبلون الإنجيل والإنجيل بيكون في غلاف بعض البلاد بتعمله بغلاف من ذهب والبعض بتعمله بغلاف من فضة والكاهن يلف بالإنجيل حول المذبح. إشارة إلى انتشار الإنجيل في كل بلاد العالم. الإنجيل هو شريعتنا. نعمل به ونخضع له ولا نغير فيه لفظا ولا حرفا. الربنا بيقول في الكتاب المقدس السماوات والأرض تزولان وحرف من كلامي لا يزول يبقى ده الإنجيل ومدى احترامنا له ومدى أهميته أما من جهة تلاوة الإنجيل وقراءته ربنا يقول لي يشوع ابن نون لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك يعني لا يفرع فمك لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك بل تلهك به نهارا وليلا لكي تتحفظ للعمل به وبهذا تفلح وتنجح تصور قائد عنده حوالي ربعمائة ألف جندي ويقول له لا يبرح صفر هذه الشريعة من فمك بل تلهب به نهار الليل لأنه في قيادته لا يمكن أن ينجح إلا لو كان كلام ربنا في فمه ومن الاهتمام بهذا الأمر نجد في المزمور الأول يتكلم عن الرجل البار وبيقول وفي ناموهه يلهج نهارا وليلا بل داود يقول أيضا سبقت عيناية وقت الصحر وقت الصحر يعني الفجر سبقت عيناية وقت الصحر لأتله في جميع أحوالك يعني أول حاجة يقولها في اليوم إنه في كلام ربنا سبقت عيناية وقت الصحر لأتله في جميع أحوالك ويقول أعدائي قاموا عليّ أما أنا فكنت أتلوا في وصاياك لأن نموسك هو درسي ومن إعجابه بكلام الله يقول كل كمال رأيت منتهى لكل كمال رأيت منتهى أما وصاياك فواسعة جدا يعني أزيت من كل كمال على الأرض ويقول أحبابت وصياك كلماتك كانت كالعسل والشهد في فمي يعني مش بس بيقول كلام ربنا يجد لذة في كلام ربنا كالعسل والشهد في فمي ويقول الكلمات ربنا يقول أغلى من الجوهر ومن الزهب الكثير نحن نحب الله ونحب كلامه ونحترم صياه ونتلوها ونتأمل فيها والكنيسة تهتم بالكتاب المقدس أكبر اهتمام لدرجة ما تتلوه الكنيسة من قراءات القراءات اللي في الكنيسة في رفها بخور عشية تقول مزمور إنجيل وفي رفها بخور باكر تقول مزمور إنجيل وأثناء الأداس تقول قطعة من البولس وقطعة من الكاثوليكون وقطعة من الإبراكسيس ومزمول وإنجيل يعني تاخد كل حاجة علشان الناس اللي ما بيقروش إنجيل في بيتهم أو اللي تمنعهم عوامل من صحتهم اللي أعمى مثل ما بيشوفش ولا حاجة ولا جاهل وما يعرفش يقرولوا الإنجيل في الكنيسة بهذا الشكل ويخلوا العظة على الإنجيل أيضا والتداريب الروحية اللي بيعملها الإنسان بيعملها بناء على شيء في الإنجيل يريد أن يدرب نفسه عليه وهكذا في كل حياتنا الروحية في الصلوات تدشين كنيسة قطع كثيرة جدا جدا من الإنجيل بتقرأ عشان الكنيسة تتأسس على الإنجيل بل أكتر من ده إن احنا لما بنحفر أساسات الكنيسة بنحط في الأساس نسخة من الإنجيل مغلفة عشان لا يأكلها التراب في صلاة نصحة المرضى سبع صلوات في كل صلة قطعة من الإنجيل وحتى في الصلاة على الموتى فيه مزمير وفيه إنجيل نتذكر فيه الموت وما بعد الموت والحياة الأخرى إلى وزمان كان لما يجي ملك جديد في الشهر كان لابد أن يسلموه نسخة من الشريعة لكي يعمل بها ولكي يحكم بكلام الله وليس مخالفا لأي نص فيه وإلا ما يبقاش ملك صالح وحاليا لما يرسم أي أسقف في الكنيسة يوضع إنجيل على رأسه أو رئيس الأسقفة يضع إنجيل على رأسه ويصلي عليه والإنجيل على رأسه علشان يبقى خاضع للإنجيل وخاضع للتعليم الإنجيل ورأسه هذه تتشبع بكلام الإنجيل الإنجيل هو وصايا الله كتاب الله يحمل وصياه وبعدين ربنا أول مآل الوصايا كلها في العهد القديم موجودة في خروج 19 وفي تأثنية 5 بعدين على طول في تسنيه خمسة أليل العبارة الأتي قال لتكن هذه الكلمات التي أوصيك بها اليوم على قلبك لتكن هذه الكلمات التي أوصيك بها اليوم على قلبك وقصها على أولادك وتكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تمشي في في الطريق، وحين تنام، وحين تقوم، الكلمات دي تكون في عقلك باستمرار وتتكلم بيها وتحكيها لأولادك. احنا بنعلم الأولاد تعليم الإنجيل في مدارس الأحد، لكن قبل مدارس الأحد. واجب على الوالدين انه انهم يقصوا وصايا الله وصايا الله وتعاليم على أولادهم لأن المدرس الأول للدين هو الأب وهو الأم ساعات العيال يروحوا مدارس الأحد ويأخذوا الدرس والعدم التفاتهم ربما ينسوه والأمة مثلاً والرب يعتمدوا على مدارس الأحد وجايز الولد ناس كل حاجة بينسى ليه لأن لما بيرجع البيت أمه ما بتقولوش أنت خدت إيه في مدرس اللحدة النهاردة فلو يعرف ما هتسأله خدت إيه هيلتفت تماما عشان لا يخجل أمام أمه ويقول لها مش عارف مش فاكر مش واخد بالي لا إذن لابد لكل أم ابنها يروح مدرس اللحدة ويسمع الإنجيل تقول له إنت خدت إيه النهاردة طب افرض ابنها الشاب كبير مش عايد تسأله بردو تقول له يا حبيبي قل لنا الدرس اللي انت قلته عشان نستفيد لذلك بولس الرسول قال عن تلميزه تيمو ساوس وأنت منذ طفولية تعرف الكتب المقدسة وقال له الإيمان الذي فيك اللي كان في الأول في أمك وفي جدتك هو أخذ الإيمان منه ولذلك في التدقيق في الوصايا ربنا قال لا تبرح لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك لا تمل عنها يمينا ولا يسارا يعني الوصية كما هي لا تحوض يمين ولا يسار وزمان كان كلمة مكتوب كذا يعني حجة قوية واحد يزد به رأيه مكتوب كذا فعلينا احترام المكتوب والاهتمام به ولذلك لا يكفي أبدا بأن احنا نسمع الكتاب المقدس إنما نعمل به وربنا قال من يسمع كلامي ويعمل به أشبهه بإنسان بنا بيته على الصخر يتبه الرياح ولما تزدومه ما عمله شاجع لكن اللي يسمع ويعمل شيء زي إنسان بنا بيته على الرمض تخبط الرياح وعلى الأرض فمفروض فينا أولاً أم نقتني الكتاب المقدس وحاليا سعاد يتضعه بشارة واحدة للي عايز أو نسخة من كل بشارة عشان يقدر الواحد يحطه في جيبه أو ستة يحطه في شمتته نقتني الكتاب المقدس ونقرأ الكتاب المقدس ونداوم على قراءته ونعمل بما في الكتاب المقدس ونلتزم الكتاب المقدس وبتعليمه ولا نبعد عن ذلك يعني لا يمنة ولا يسرى ولا نخالف حرفا فيه والكتاب المقدس سموه كتاب المقدس عشان كل كلمة فيه كلمة مقدسة كل أمر فيه أمر مقدس كل أحكامه مقدسة نكتفي بهذا ونفضل